يا زكريا نبشرك بغلام اسمه يحيى اسمه لم نجعل له منهم قبل سميا قال رب انا يكون لي غلام وكانت امراتي عاقرا وقد بلغت من الكبر عتيا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 فما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا